بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فسبق حديث عما يتعلق بتاليف اصول الفقه واعتباره علما ولقبا على الفن فقال الناظم رحمه الله تعالى ادله الفقه الاصول مجمله يقيل معرفه ما يدل له وطرق الصفاده والمستفيد وعارف بها الاصول يرعتد فذكر في هذا الحد الصوت رحمه الله تعالى مغيرا ومبددا ما جنح اليه صاحب العصم وهو ان اصول الفقه محصور في ركن واحد وهو أدلة الفقه الاجماليه وزاد عليه فانه يدخل تحته كذلك ركنان وهما طرق الاستفاده والمراد بها مرجحات وثالث حال المستفيد أو طرق المستفيد المراد به المجتهد وبعضهم يرى أن هذه الثلاث كلها داخلة في مسمى اصول الفقه وبعض وبعضهم يسقط الأخير جعل محصورا في اثنين وجنح صاحب العصر لانه محصور في شيء واحد وهو ادله الفقه الاجماليه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى تبعا للعصر جمع الجوامع هو يحذو حذوه والفقه علم كل حكم شرع نعم والفقه علم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجملي والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجملي وفي الاصل العلم بالاحكام الشرعيه عملية المكتسب بالرفع بدون تاء مكتسب من ادلتها التفصيلي مكتسب وبعض المرء المكتسبه وليس كذلك أو المكتسبة وليس كذلك انما المراد به وصف للعلم علم قال المكتسب مكتسب بالرفع على انه نعت للعلم احترازا عن العلم الضروري ولا يسمى فقه كما كما سياتي والفقه علم حكم شرع عملي صنف رحمه الله تعالى الناظم كاصله عرف الفقه ولم يعرف الأصول ولم يعرف الأصول حينئذ اعترض عليه طرظ عليه بأنه ما دام أنه لم يعرف اصول الفقه باعتباري مفرديه هنا اذا لا داعي لان يعرف الفقه لان قوله ادله الفقه أصول مجمله أو اصول الفقه دلائل الفقه اجماليه هذا تعريف وصول الفقه باعتباره علما ولقبا للفن فلا ينظر إلى مفرديه ومن عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه نظر إلى المعنى التركيبي فيذكر معنى الأصول ويذكر معنى الفقه من ترك هذا النوع حينئذ يعرف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا اذا لماذا يأتي إلى الجزء الثاني من المركب الاضافي فيعرف ترضى عليه بانه لا داعي لتعريفه لانه إنما عرف أصول الفقه باعتبار المعنى العلمي لا باعتبار المعنى التركيبي الاضافي والفقه الواقع جزءا من المعنى العلمي لا معنى له اصول الفقه بعد نقله وجعله علما للفن قلنا اصول كذا من زيد وكذلك الفقه فلا معنى لها فلا فلا فلا ينظر للأصول من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ولا ينظر إلى الفقه من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي بل لا معنى لها البتة فأصول الفقه علما كزيد زه يهدى زه لا يدل على معنى زيد ولا على بعض معناه ويه كذلك لا يدل على زيد على معنى زيد ولا على بعض معناه كذلك ده مثله هنا اذا لما جعل اصول الفقه علما على الفن صار مثل زيد فلا ينظر إلى كلمة أصول ولا ينظر إلى كلمة الفقه اذا الفقه الواقع جزءا من المعنى العلمي لا معنى له كالزاي من زيد حتى نعرفه ولهذا لم يتعرض لتعريف جزئه الاول على اصوله ما ما عرفه انما عرف الجزء الثاني وهو هو الفقه ما أنك انك اسقطت الجزء الاول المضاف لكونه ليس ليس شغلك من حيث تعريف اصول الفقه بالمعنى اللقبي حينئذ كان العصر اسقاط الجزء الثاني واما ابن الحاجب وغيره فانما عرفوه لأنهم ذكروا معنى أصول الفقه مركبا اضافيا يعني ابن الحاجب عرف النوعين عرف اصول الفقه بالمعنى اللقبي وعرف كذلك اصول الفقه بالمعنى التركيبي قبل نقله وجعله علما على الفن حين اذا ذكر اصول جمع اصل والاصل لغه والاصل اصلاعا وذكر الفقه اذا لا اشكاله فيه من ذكر التعريفين لا اشكاله في تعريف كل جزء من المضاف والمضاف اليه واما ابن الحاجب وغيره فإنما عرفوه لانهم ذكروا معنى أصول الفقه مركبا اضافيا لتوقف معرفه المركب على معرفة اجزائه فتعرض لتعريف طرفيه ثم عرفوه باعتبار المعنى اللغوي هذا الذي صرنا عليه في المقدمه السابقة أنه يعرف صولا الفقه اولا باعتبار طرفيه باعتبار كونه مركبا تركيبا اضافيا حينئذ ينظر في كل جزء من من جزئيه ثم يعرف بالمعنى اللغوي هذا الذي يعتمد واجيب هنا بانه يعني أجيب عن المصنف لما ذكر الفقه هل هو استطرادا هل هو حشوا أجيب بأنه لاحظ المعنى الإضافي تتميما للفائده قال البنان في حاشيته لاحظ ماذا المعنى الإضافي تتميما للفائده أراد أن يتمم الفائده على الطالب وعلى الحافظ لمتن جمع الجوامع فلاحظ المعنى الإضافي فعرفه الفقهاء وأما باعتبار تعريفه السابق لاصول الفقه باعتباره علما ولقبا فلا داعي للفقه ولكن لما عرفه وانتهى منه حين اذن السحضر المعنى الاضافي فعرف الفقه, الفقه وقيل لما كان بين الأصول والفقه غايه المناسبه والارتباط لا شك ان بينهما ارتباطا كبيرا اذ الفقه علم الحلال والحرام علم الحلال والحرام متتئ ومستفاد من علم أصول الفقه فعلم الأصول اصل وفرعه هو الفقه ناسب تعريفه عقب تعريفه الالتفات النفس الى بيانه عند التعرض لبيان الأصول وكفى به داعيا يعني عرف الفقه من باب ملاحظه الارتباط والعلاقه بين الفنين اصول الفقه والفقه لا ينفك الفقه اعتبار النظر في الدليل عن أصول الفقه سياتى ثم معنيين للفقه عند الاصوليين وعند الفقهاء الفقه عند الفقهاء حفظ المسائل ولو لم ينظر فيه وجه للاستنباط والنظر فيه في الادله هذا مقلد هذا هذا مقلد واما بالمعنى الاصولي العلم بالاحكام الشرعيه المكتسب لابد ان يكون ناظرا في الأدلة ويستخرج الاحكام من ادلتها هذا يدخل في بل يختص به المجتهد والاول يعم المجتهد والمقلد العلاقه بين الأصول صول الفقه وبين الفقه علاقة حميمة قوية عندما عندما ينظر في أدلة الأحكام الشرعيه مستنبطا منها الاحكام يعني عند المجتهد وهذا لا شك انه مهم ولذلك ناسب تعريفه عقب تعريفه الالتفات النفسي لبيانه عند التعرض لبيان الاصول وكفى به داعيا ما يعرف صورة الفقه دله الفقه الاجماليه اذا ما هو هذا الفقه احتاج الى الى معرفته حينئذ ليكون كذلك تتميما لللفائده لي يعني ليس له علاقه من حيث ما يتعلق باصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على الفني وأبلغ منه في الاجابه أن لفظ أصول الفقه لما كان لقبا مشعرا بمدح هذا الفني بابتناء الفقه عليه ولا شبهه في توقف المدح بذلك على معرفتي الفقهي أن الفقه ذو خطر وقدر وإلا فلا مدح بذلك الابتناء اذا لاحظ فيه أن ثم ثباطا ومناسبه بين الفقه وأصوله لما نظرا في التركيب الاضافي ونقل إلى المعنى اللقبي لماذا الاشعار بمدح هذا الفن أي فن الأصول ام الفقه الأصول المدح هنا للاصول قيل اصول الفقه باعتبار كونه تركيبا نقل لاي سبب للاشعار بأن هذا الفن هو اصل لعلم ذي خطر كبير هو علم الحلال والحرام وأما ما قيل من أنه تفسير للفقه من قوله دلائل الفقه هذا في العاصل أو ما قاله هنا أدلة الفقه لان قد قال بانه عرف الفقه لانه ذكره في ضمن التعريف السابق أدلة الفقه الأصول مجمله اذا ذكر الفقه جزءا في معنى أصول الفقه من حيث كونه علما ولاقبا بحتاج الى تعريفه إلى... هذا فاسد لا يصح لماذا لأن أدلة الفقه الاصول أدلة الفقه الاجماليه هذا وقع تعريفا معرفه ويشترط في المعرف ان يكون معلوما عنده عند السامع الا صح لان عندنا معرف وتعريف مع... معرف معرف وتعريف ما هو المعرف اصول الفقيه هل هو معلوم أو مجهول مجهول اردنا تعريفه نعرفه بماذا بمجهول أو بمعلوم بمعلوما اذا لا حاجه زي لا الى تعرف هذا فاسد لانه يؤدي الى ان ثم ما في التركيب الذي وقع تعريفا أن يكون مجهولا وليس الامر كذلك وأما ما قيل من أنه تفسير للفقه من قوله دلائل الفقه قول الناظم دله الفقه وحينئذ يسقط السؤال من اصله يعني لو كانت تعريف هنا لقوله الفقه من قوله ادله الفقه لما ورد اعتراضا لما ورد اعتراضا ففيه يعني اعتراض أن قضية جعله جزءا من المعرف أن الا يحتاج إلى بيان لأن اجزاء التعريف لابد ان تكون معلومه عند السامه قبله فتذكر له محمولة عليه لتنكشف له الحقيقة المجهوله عنده يعني اذا قيل بان الفقه انما عرفه لكونه جزءا في تعريف أصول الفقه علما ولقبا حينئذ لا حاجه الى تعريف سقط الاعتراض وسقط التعليق من اصل لماذا لأنه معلوم عند عند السامع اذا هذا شرط في المعرفات التعريف لابد ان يكون بشيء بشيء معلوم اذا عرفنا لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف الفقه واول ما يقال بانه اما انه لاحظ المعنى الاضافي واما انه لاحظ الارتباط بين بين الاصول وبين الفقه لكون الثاني ان كون اصول الفقه مشعرا بنقله يعني وجعله علما على العلم المسمى مشعرا بخطر هذا الفني وعلى ما ذكرناه سابقا يعرف اصول الفقه باعتبار كونه مركبا تركيبا اضافيا فهنا لا من النظر في الجزئين الجزء الأول الأصول وعرفناه فيما سبق والجزء الثاني المضاف اليه وهو الفقه ونحتاج إلى تعريفه من حيث اللغه والصلاح ولكن من عرف أصول الفقه باعتبار كونه مركبا تركبا اضافيا اختلف فيما بينه هل الأولى أن يقدم تعريف أصول على الفقه أو العكس يعرف الفقه اولا ثم بعد ذلك يعرف الأصول طريقتان مشهورتان للاصوليه قال ابن قدامه في الروضة واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه معنى اصول الفقه قبل معرفه معنى الفقه اذا ما الذي يقدم اولا تعريف الفقه ولذلك ابن قدامه في الروضة عرف اصول عرف الفقه ولم يعرف الاصول يعني عرف الجزء الثاني ولم يعرف الجزء الاول لانه يمكن معرفته بالنظر في معناه اللغوي ما هو المراد الاصول مراد به ما بني عليه غيره والدليل كذلك وام الفقه فهو الذي يحتدل إلى تعريفه اذا قال ابن قدامه أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفتي معنى الفقه وعليه على هذا يلزم تقديم تعريف الفقه على تعريف أصول الفقه لانه مركب اضافي ولن يعرف المضاف قبل معرفة المضاف اليه لن يعرف المضاف قبل معرفه المضاف اليه اصول الفقه نعرف اولا ما هو الفقه ثم بعد ذلك نعرف ان الاصول هي للفقه فوجب معرفة معنى الفقه اولا ثم معرفة معنى الاصول ثانيا وسار على هذه الطريقه الغزالي في المستصفى والجويني في البرهان والآمدي في الاحكام وابو يعلى في العده ابو الخطاب الحنبلي فذلك ابو يعلى حنبلي في التمهيد وغيرهم جرى على تقديم تعريف الفقه على الاصول والطريقه الثانيه وهي عكس ما سبق ان يقدم تعليف المضاف الأصول على تعليف المضاف اليه الذي هو الفقه وهذا شائع كثير وسار على هذا الشيرازي واسحاق في شرح اللمع والرازي في المحصول والزركشي في البحر المحيط وغيرهم ساروا على تقديم أصول على على الفقه قال في الابهاج السبك الكبير ونبدا في ذلك بتعريف المضاف الذي هو اصول وليس كما توهم بعض الناس من أنه يعتنى بالبدائه بالمضاف اليه اذا المس ليس التصنيفي فحسب قد يقال بانه في الجمله انه من باب الترتيب في التصنيف فما نراه تقديم الاصول على الفقه أو اوراء تقديم الفقه على الاصول لا مشحه فيه في الاصلاح في التاليف يعني لكن وجدنا أن صاحب الابهاج يوهم من قدم الفقه على على الاصول فنبدا في ذلك بتعريف المضاف الذي هو أصول وليس كما توهم بعض الناس من أنه يعتنى بالبداءه بالمضاف إليه لماذا يعرف الفقه كما سار عليه القدامه والغزالي وغيرهم محتجاً بأن المضاف يتعرف بتاليف المضاف اليه المضاف يتعرف بتاليف المضاف إليه حينئذ ماذا نصنع نقدم الاصل إذا كان التعريف يكتسب من المضاف اليه حينئذ صار المضاف اليه اصلا فيقدم لأنه معرفة لانه معرفه ثم بعد ذلك ننظر في المضاف الذي هو نكره واستفاد تعريفه من من ذلك لان نقول في رد هذا القول التعريف نوعان يعني تعريفنا تعريف مقابل التنكير الذي يدعيه النحاة عند النحات تعريف مقابل التنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف اليه وصول نكرة والفقه معرفة اكتسب أصول المضاف تعريف بسبب اضافته الى الفقه وهو معرفه وتعريف آخر مقابل الجهل مقابل الجهل وهو المقصود هنا وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف اليه ان لابد من النظر في الأصول اولا ثم بعد ذلك النظر في المضاف اليه وهو الفقه قال في نفائس العصول اصول الفقه مركب من المضاف له راي خاص ونحتاج الى تعريف اصول الفقه باعتبار كونه علما ونقبا عن الفن وننظف معنى أصول وام الفقه ونهجره لا داعي له لا داعي له لماذا لان المضاف اليه هنا ليس جزءا من مسمى اصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على الفن فلا نحتاج الى تعريفه اصلا وهذا قول فرض به قرافي رحمه الله تعالى اصول الفقه مركب انظروا في النفائس الجزء الأول صفحه 112 اصول الفقه مركب من المضاف الذي هو الأصول ومن الفقه الذي هو المضاف إليه فاللازم عن هذا التركيب معرفة الأصول ومعرفة نسبته الخاصة إلى الفقه لا نفس الفقه يعني ما أنه مركب تركيبا اضافيا حينئذ نحتاج الى امرين اولا معرفة المضاف ثانيا معرفه النسبة بين المضاف والمضاف اليه وهو المعنى الاضافي يعني الأصول المنسوبة إلى الى الفقه الأدلة المنسوبة إلى الفقه هذا الذي نحتاجه وأما معنى الفقه فلا داعي له لانه ليس جزءا من الذي اردناه من معنى أصول الفقه باعتباره علما ولقبا يقول رحمه الله تعالى اصول الفقه مركب من المضاف والذي هو الأصول ومن الفقه الذي هو المضاف اليه وهذا واضح يلزم ان هذا التركيب ما هو معرفة الاصول معرفه الاصول هذا اولا ثانيا معرفه نسبته الاصول يعني الخاصه الى الفقه لا نفس الفقه فلا نحتاج الى تعريفين فالمضاف اليه لا يدخل في حقيقة المضاف ولا مزيد ولا مزيد عندنا حقيقتان هنا ولا وا وزيد ماذا استفدنا من الاضافه نسبة الغلام الى زيد على وجه مخصوص هل زيد داخل في حقيقة الغلام قطعا لا اذا داخل معناه جزء فيه دخل فيه بذاته وليس داخلا في حقيقة اذا الغلام له حقيقة مستقله وزيد له حقيقة مستقله الاضافه هنا استفدنا النسبه بمعنى أن هذا الغلام منسوب إلى زيد لا إلى غيره أصول الفقه اصول منسوبه القواعد أدلة منسوبه إلى الفقه وليست منسوبه الى الحديث ولا الى التفسير مثلا حينئذ ليس ثم فائدة من المضاف اليه إلا افاده النسبة بأن المضاف منسوب إلى المضاف اليه وهذا له وجه فالمضاف اليه لا يدخل في حقيقه المضارع بالنسبهته اليه فقط الى ان قال وهذا هو السر في ان اصول الفقه قد يوجد بدون الفقه نعم قد يكون اصوليا وما شم رائحه الفقه يمكن او لا نعم موضوع قد يكون اصوليا وما شم رائحه الفقه حينئذ نقول هذا يدل على ماذا على أن الفقه ليس جزءا من مسمى أصول الفقه اذ لو كان لا يوجد اصولي إلا وهو فقيه لكان الفقه داخلا في مسمى أصول الفقه وليس الامر كذلك صارت الادله والجزيئات هي مسمى أصول الفقه وليس هذا مراد باتفاق. ليس هذا مرادا عند الاصوليين وهذا هو السر في أن أصول الفقه قد يوجد بدون الفقه وفي قولهم هذا اصولي وليس بفقيه لان الفقه لم يدخل في حقيقة الأصول بل بالنسبه اليه فقط فقولهم غذاء الإنسان غذاء الانسان غذاء هذا مطلق غذاء الانسان غذاء الحيوان غذاء الاخره انواع فاذا قلت غذاء الانسان ماذا استفدت من هذا التركيب نسبة الغذاء إلى الإنسان هل حقيقة الإنسان وهي كونه حيوان ناطق داخله في مسمى الغذاء الجوامن تقول ام غذاء الإنسان ونومه ومسكنه لم يدخل الإنسان في شيء من تلك الحقائق بل بالنسبه اليه فقط كما كلامه رحمه الله تعالى اذا هناك من يرى أنه لا حاجة إلى تعريف اصول الفقه اصلا قرافي ونفائسه هذه نفائس اصول كتابون جيد جدا الفقه عرفنا ما السبب فيه اجتانه هنا ونحن نجتهد في شرح التعريف بناء على انه لابد من ذكر التعريفين يعني التعريف التركيب واللقبي الفقه مصدر فقهها مصدر فقهها يقال فقهها على وزن فعله وفقهها فقها يعني مثلث العين مثلث القاف فقها فقها فقوها تحدثوا بي دلالا كامولا كاميلا كاملا لكن ما كان مثلث العين قد يختلف معناه باختلاف الحركه وقد يتفق معناه مع اختلاف الحركه فكمولا وكملا وكاملا مثلث الميم لكنه لا يختلف المعنى لا يختلف المعنى انما مجرد لفظ فقط يعني العرب نطقت به بالفتح وبالكسر وبالعين تفننوا فيه توبي على وزن فعله وفعل وفعنا وام فقهها وفقهها وفقهها يختلف المعنى فكلما تغيرت حركة العين تجدد معنى لم يكن لم يكن موجودا سابقا مع وجود اصل المعنى اللغوي وهو مطلق الفهم او مطلق الفهم اذا الفقه مصدر فقه قالوا فقه بكسر القاف وضمها وفتحها فالاول هو فقه لمطلق الفهم مطلق الفهم يعني فهم ليس مقيدا بشيء مطلق لان الفهم قد يقيد فهم الاشياء الغامضه الدقيقه فهم الاشياء الظاهره قد يكون فهما باعتبار غيره من حيث السرعه وعدمها كما وسالوا في فقه اذا لمطلق الفهم إذا فهم كل من فهم ووجد عنده أصل الفهم يقال فقه زيد فقه زيد اذا قلت فقه زيد باعتبار دراسته النحو ليس بمدح له ليس ليس بمدح يعني فقه زيد الفقه يعني العلم حينئذ يكون فيه اشاره إلى أنه بدأ يفهم اصل الفهم موجود عنده ولا يفهم منه كمان فالاول فقهه لمطلق الفهم اذا فهم واسم الفاعل منه على وزن فاعل على وزن فاق سمع فهو سامع اين نذكر فاقه فاعل والثاني فقهه بضم العين وذلك اذا صار الفقه له سجيه وملك صار له ملك فقه زيد في زياده فقه زيد عنده شيء من الفهم ودرس الفقه لكنه بعد لم يشد اعوده فاذا صار متقنا وعنده ملكه فيه الاستنباط ونحو ذلك التقعيد والتاصيل والتعليل والفقهوه زيد يعني صار عنده ملك وسجيه اسم الفاعل منه على وزن ماذا بحثا فقيه على وزن ماذا فعيل مثل ماذا كرما فهو فهو كريم وشرفا فهو شريف اذا فقهها فهو فهو فقيه الاول فاقه نعم اذا فقهها اذا صار الفقه له سديه وملك اسم الفاعل منه على وزن فعيل شرف فهو شريف والثالث فقه بالفتح وهذا يكون باعتبار غيره الأول والثاني فقهها وفقهها الوصف من حيث المعنى باعتبار الموصوف وهنا فقهه باعتبار غيره اذا قلت فقه زيد الناس يعني سبقهم في الفقه حينئذ النظر لا يكون باعتبار نفسي بحسب وانما يكون باعتبار غيره والثالث فقهه اذا ظهر على غيره اي اذا سبق غيره في الفهم فيقال فقهه واسم فاعله على وزن فاعل غلب فهو غالبن سمع وغلب ياتي منهما اسم الفاعل على وزنه فاعل وشرف فعول ياتي على وزنه وزن فاعيل قاله القرافي قال في القاموس فقها كرمى وفرح فهو فقيه وفقها كندوسا فقها ككرما وفرح فهو فقيه وفقها كندوسا فرح بمعنى أنه مسموع فيه مسموع فيه والعصر فيه ان ياتي على وزن على وزن فاعل فإذا سمع فيه مع ذلك وزن فاعل والعصر فيه فقه حينئذ يحكى فيه الوزن ومثل في معجم مقاييس اللغه والصحاح وانكر بعضهم فقه وجود له في لسان عرام فانما هو صنعه من بعض اهل اللغه قياسا على الا غيره وانما المسموع فقهها وفقهها وام فقهها فهذا انكره بعضهم يعني ده ظهر على غيره بانه لم يرد في اللغه بهذا المعنى والله اعلم اثبته الحافظ ابن حجر بالفتح في, في الجزء الأول صفحه 198 فالفقه مسموع ونسبه في النفائس نفائس اصول القرافي لابن عطيه في تفسيره لنا لدينا موضعه وقف عليه فليخبرنا نسبه في النفائس لابن عطيه بتفسير انه قال فقه مسموع كذلك الحافظ ابن حجر في في الفتح الجزء الاول 98 و100 الفقه له معنيان على المشهور ويمكن نزيد معنى ثالثا وهو المعنى الشرعي الذي نقول له ثلاثه معاني معنى في اللغة ومعنى شرعي ومعنى في الصلاح يعني يعرف في الفقه من حيث اللغة استعمال اللغه ويعرف الفقه باعتبار المعنى الشرعي يعني له حقيقة شرعية استعمالها الشارع مثل ما هذا الصلاه لها معنى لغوي وله معنى شرعي والفقه يزيد بأن له معنى الصلاحية عند ارباب الفقه وارباب الوصول فاما معناه في اللغة فاختلف فيه على اقوال عديدة اشهرها ثلاثه هي التي نقف معها الاول انه الفهم مطلقا الفقه لغة الفهم مطلقا يعني بدون قيد بدون بدون قيد فيشمل القول الثاني والثالث لانه اعم وعليه اكثر الاصوليين جمهور الاصوليين على هذا القول وهو ان الفقه في اللغه هو الفهم لأن العلم يكون عنهم العلم يكون ثمرة للفقه قال الطوفي إذا كان العلم ثمرة للفهم صار عينه او مغايرا له صار مغايرا له بمعنى اننا لا ندعي بان العلم هو عين الفهم كما سياتي قول المازري وانما العلم نتيجه الفهم نتيجه الفهم ثمره الفهم فالعلم يكون عن الفهم قال الطوفي شرح البلبل ومما يدل على تغايرهما يعني الفقه والعلم ان الفقه يتعلق بالمعاني دون الاعيان يتعلق بالمعاني دون الاعيان فتقول فقهت المساله ولا تقول فقهت السماء يعني معنى لفظ السماء لان السماء جرم او شيء تقول جرم و المساله هي معنى من المعاني فيتعلق الفقه بالمعاني ولا يتعلق بالاعيان والعلم يتعلق بهما علمت السماء يعني معنى كلمة السماء وتقول علمت المساله فالعلم يتعلق بالمعاني والاعيان يعني بالمعقولات وبالمحسوسات واما الفقه فهو خاص بي المعقولات فيصح أن يقال علمت معنى كلامك وفهمته اذا ثم مغايره بين العلم والفهم بين العلم والفقه بين العلم والفقه وذهب بعضهم الى ان الفقه بمعنى العلم قال المازري في شرح البرهان فيما نقله عنه في النفائس الفقه والفهم والطب والشعر والعلم خمس عبارات لمعنى واحد خمس عبارات لمعنى واحد الفقه والفهم والطب والشعر والعلم هذه خمس عبارات كلمات لمعنى واحد غير أنه اشتهر بعضها في بعض انواع الفهم يعني كلها مشتركه في معنى واحد إلا أنه غلب استعمال الفقه في شيء وغلب استعمال الطب في فهم شيء آخر وإلا هي مسماها واحد غير أنه اشتهر اشتهر بعضها في بعض انواع الفهم فاشتهر الطب في معرفة احوال مزاج الانسان سما طبيبا فالذي يفهم احوال مزاج الانسان هذا فهم لكنه يسمى طبا والشعر في معرفة الاوزان والفقه في معرفة الاحكام والا فالعرب تقول رجل طبيب وطبيب لا يختص بمطبيب الطبيب هذا خاص نعم وانما كل من خبر شيئا ما وفهمه وصار له سديه فيه قالوا عنه انه انه طبيب طبيب بكذا وهذا فتقول عرب رجل طبيب اذا كان عالما اذا كان عالما قال الشاعر وانت تسالوني بالنساء فانني خبير بادواء النساء طبيب اي عارف هذا متخصص <تصفيق> هي كليه لا ادري اذا الصحيح أنه ثم مغايره بين الفهم والعلم يعني بين الفقه والعلم وما ادعاه مازري هذا مردود بما نقله جمهور اهل اللغه بأن الفقه هو الفهم ولا شك أن الفقه والفهم مغاير للعلم من ذلك ما ذكره الطوفي أن العرب استعملت العلم متعلقا بالمعاني والاعياء ولم تستعمل الفقه كذلك فدل على أن ثم فرقا بينهم وان اشتركا في قدر معين ومن ذلك يعني مما يستدل به على أن الفقه في اللغه الفهم مطلقا قوله تعالى يعني جاء في استعمال العرب هذه أكبر حجه يحتج بها أصحاب هذا القول وهي حجه سليمه صحيحه انه جاء في الشرع مستعملا الفقه في اللغه بمعنى الفهم قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعني لا يكادون يفهمون حديثا وقوله ولكن لا تفقهون تسبيحا يعني لا لا تفهمون وقوله ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم كثيرا مما تقول واحلل عقده من لساني يفقه قول يعني قول هذا القران كثير وجاء في حديث ربح حامل فقه الى من هو افقه منه يعني افهم اذا الفقه في اللغه بمعنى الفهم وجاء مستعملا بذلك المعنى في نصوص كثيره في القرآن وكذلك في السنه وهذا القول اصح الاقوال قال صفي الدين الهندي الفقه لغه هو الفهم مطلقا هو الحق الذي لا يسوغ غيره هو الحق الذي لا يسوغ غيره يعني لا يجوز أن يقال بغير هذا القول اذا الصحيح هو هذا القول اذا الفهم مطلقا ما هو الفهم الفهم هو ادراك معنى الكلام هذا اشر ما او اسهل ما يمكن ان نعبر به عن الفهم ادراك معنى الكلام كلام له معنى ادراكه وعقله هذا يسمى يسمى فهما والإدراك وصول النفس يعني العاقلة إلى المعنى بتمامه إلى المعنى بتمامه جاء زيد فانت تسمعه فتفهم أنه اثبت المدي لزيد في الزمن الماضي زيد فاعل والمدي وصفه وهو قد وقع هذا الحدث في الزمن واذا فهمت هذا وادركته سمي فهما سمي فهم إذا أدركت هذا المعنى سمي فالفهم اذا الفهم هو ادراك معنى الكلام وقيل الفهم العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصه قاله ابو هلال العسكري وقيل هو جوده الذهن من جهه تهيئه له ما يلد عليه من المطالب هل قالوا في في والذهن هو قوة النفس المستعده لاكتساب العلوم والاراء وقيل الذهن الاستعداد التام لادراك العلوم والمعالف بالفكر واحسن ما يعبر به ما ذكرناه ادراك معنى الكلام هذا مقابل لمعنى الفهم القول الثاني لتسهيل الفقه في لسان العرب فهم ما يدق فهم ما ما يدق يدق يا سيد قالوا يدق دقه كما في القاموس الامر الغامض دقا يدق وليس دقا يدق يدق يعني هذا يضرب واما دقا يدق من الدقه اذا دقا يدق دقه هكذا في القاموس الامر الغامض اذا فهم ما يدق اي هو الفهم الدقيق الفهم الدقيق لانك اذا فهمت معنى الكلام يعني الفهم يعرف بما ذكر ادراك معنى الكلام ثم ادراك معنى الكلام قد يكون معنى الكلام ظاهرا يفهمه البليد والذكي والاذكياء مراتب درجات والبليد دركات حينئذ يكون معنى الكلام مستوي في الجميع إذا كان ظاهرا واضحا بينا يفهمه البريد يفهمه الذكي أما إذا كان معنى الكلام المدلول عليه بالجمله الاسميه والفعليه لا يفهمه كل أحد إنما الذكي أو بعض الاذكياء حينئذ نقول هذا فهم ما يدق فهم دقيق فهم شيء أو لامر غامض فهم ما يدق أي هو الفهم الدقيق فخصص الفقهاء بفهم الأمور الخفية اعمل امور قضيه قال هو ابو اسحاق في شرح اللمع يعني نصر هذا القول حيث قال ما نصه الفقه في اللغة ما دقق وغمض دقق وغمض ومنه يقال فقهت معنى كلامه لانه يدق ويغمض ولا يقال فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا وان الماء رطب والتراب يابس يعني هنا من اين دخل عليه باستعمال العرب لما فرقت العرب بين عالم وسمع نعم من حيث المتعلق بالاعيان والمعاني قال اذا ثم فرق بين الفهم الدقيق وغيره قال يقال فقهت معنى كلامه معنى كلامه كلام هذا معقول وليس بمحسوس بس عامله العرب فقهها ولا يقال فقهت ان السماء فوقنا ما يحتاج هل لا يحتاج ان تخبر الناس تقول السماء فوقنا وانت الآن على الارض تمشي هذا لا يحتاج مع كونه مدلول كلام مع مدلول كلام لكن لما كان هذا يسوي فيه البليد والذكي وصار من الفهوم الواضحه البين التي لا تحتاج الى تنصيص لا يعبر عنه بالفقه وهذا يقتضي أن الفقهاء أخص من من العلم فكل فقه علم وليس كل علم فقه قال ابن هبيره هو استخراج الغوامض والاطلاع عليها استخراج الغوامض والاطلاع عليها اذا على هذا التعليف ان الفقه في اللغة هو فهم الامور الخفيه واما فهم الامور الواضحه فلا يسمى فقه في في لسان العرب والدليل هو التفريق بين فقيه معنى كلامه ولا يقال فقهت أن السماء فوقنا هذه هي الحجه والجواب ان هذا تقييد لما أطلق في لسان العرب لما أطلق في في لسان العرب الايات السابقه وغيره كثير جاء استعمال الفقه في مطلق الفهم في مطلق الفهم ولم يرد تقييده بانه لم يستعمل إلا في الأمور الخفية بل استعمله وأطلق ودخل تحت اللفظ الأمور الخفية والأمور الظاهره كما سياتى ولذا جاء اطلاق لفظ الفقه في مقابل نفي دعوه الرسل عليه الصلاة والسلام وهم إنما يدعون اقوامهم الى اي شيء إلى التوحيد والتوحيد هل هو من الأمور الخفية أو من الأمور الظاهره والباطنه الظاهره توحيد معنى التوحيد هل هو من الأمور الخفية أو من الأمور الظاهرة الأمور الظاهره وجاء اطلاق لفظ الفقهي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واكثر ما يقول شعيب ما اعبد الله ما لكم من اله غيره هذا من الامور واذا اطلق الشارع مستعملا لفظ الفقهي في فهم الأمور الظاهره الواضحه البينه حينئذ هل نقول الفقه بانه خاص من امور خفيه جواب ولا اذا هذا معارض وتقييد لما أطلق العرب في لسانهم وجاء في الشرع مستعملا بما استعمله العرب اذا اطلاق لفظ الفقه في مقابل نفي دعوه المرسل عليه الصلاه والسلام وهم إنما يدعون إلى التوحيد اولا وهو من اوضح الواضحات ليس واضحا فحسب وإنما هو من اوضح الواضحات اذ يدل عليه العقل والفطره والحس والشرع العقل يدل على التوحيد والفطره تدل على التوحيد والحس يعني انظر في السماء من خلقها من ابدعها انظر في الارض وكذلك والشارع اخرنا الشرع ماذا انكم فلا امنون به لا يؤمن قالوا يا شعيب يعني قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واكثر دعوة شعيبه التوحيد وقال موسى يفقه قولي ان يفهم والقول مصدر هنا قول مصدر اضيف الى ياء المتكلم ففاد العموم فيشمل كل ما يقوله موسى عليه السلام ومنه التوحيد اذا أمور ظاهره وامور خفيه وجاء اطلاقهم على جهه العموم يفقه قولي ان يفهم والقول مصدر مضاف الى الضمير فيعم كل ما يتعلق به الفهم سواء كان ظاهرا جليا ام دقيقا خفيا دقيقا خفيا ويلزم عن هذا القول بان الفهم الا الفقه هو فهم الامور الخفيه اي اذا وجوب الصلوات الخمس ليس ليس لماذا لان الاحكام الشرعيه على نوعين منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهذا على هذا القول لا يسمى, لا يسمى فقه العلم بالاحكام الشرعية من وجوب الصلاه والصيام ورمضان الى اخره كل ما كان متواتسا من الواجبات أو من المندبات أو المحرمات أو المكروهات وهذا أكثر ما يستوي فيه العوام مع العلماء وهذا لا يسمى فقه على هذا القول هو فاسد ولذلك سيأتي معنا ان قولهم العلم بالاحكام الشرعيه المكتسب يجب اسقاط هذا القيد لان الفقه الصحيح انه يعم جميع الاحكام الشرعيه سواء كانت معلومه من الدين بالضروره او لا وإن اشتهر عند كثير من اصولين فقهاء انه مخصص بالمكتسب وليس الامر كذلك اذا يلزم على هذا القول ان الضروري من الاحكام الشرعيه لا يسمى فقها وليس كذلك كما في محل ان شاء الله تعالى واما قوله يقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت أن السماء فوقنا يعني هذه حجه ابي اسحاق الشيرازي رحم الله تعالى ومن احتج بهذه الجمله فجوابه ما ذكره الطوفي سابقا ان الفقه يتعلق بالمعاني لا والعلم اعم منه يتعلق بالمعاني والاعيان وهذا ماخوذ ما من الاستقراء كلام العرف في استعمالات لوظ الفقه والعلم يعني قد يقال ما الدليل والدليل هو الاستقراء وتتبع الاستقراء حجه احتجوا بها الاستقراء التام حجه قطعيه والاستقراء الناقص حجه ظنيه حجه ظنيه كلاهما الاستقراء تبر حجه لكن الاستقراء التام يعتبر حجه قطعيه لا يرد واما الاستقراء الناقص هذا تعتبر حجه لكنه حجه ظنية اذا بالاستقراء والنظر في كلام العرب وجدنا انهم يستعملون الفقه ومتعلق الفقه المعاني ولم ينقل حرف واحد انهم جعلوا الفقه في مقابل أو متعلق الاعياد بخلاف العلم اي قال علمت ان السماء فوقنا وعلمت أن الأرض تحتنا لأن العرب نطقت هكذا ولا يقال فقهت أن السماء فوقنا لأن العرب لم تنطق هكذا حينئذ لمرد الى إلى السماء والقاعد الكبرى في لسان العرب بجميع انواع علومه وفنونه وتفصيلا واجمالا هو السماع فما سمع أو حج وما لم يسمع حينئذ تاتي مساله القياس في اللغه جائزه ام املا جوابها ان الفقه يتعلق بالمعاني لا المعاني هنا الظاهرة والدقيقة يعني على القول السابق الظاهره والدقيقه والعلم عام منه يتعلق بالمعاني وبالاعيان كما مر في كلام الطوف هذا القول الثاني أن الفقه هو فهمه الفهم الدقيق رجح القرافي صفحه التنقيح صفحه 17 لأنهم خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظريه ومعنى ذلك انه لا يكون الا مضنه القفاء يعني مكتسب العلم نوعان نظري و ضروري نظري هو المكتسب والنظري محتاجه للتامل ويعكسه هو الضروري الجلي والنظري محتاجه للتامل وعكسه عكس النظري ها. ضروري الجلي ما لا يحتاج الى النظر خص الفقه بالنظرين حصل الفقه بالنظر اذا الضروري لا يسمى فقه ولذلك أطبق أكثر الاصوليين على أن التعريف المرجح وهو الذي رجحه السبكي بن السبكي وكذلك سيوطي هنا أنه العلم بالاحكام الشرعيه العملية المكتسب بالرفع على انه نعت للعلم احترازا عن العلم الضروري فلا يسمى فقه هذا القيد باطن فسمعني اذا بنا هنا الترجيح على تخصيص الفقه بالنظر دون الضروري حين اجن صار هذا ترجيح صار هذا الترجيح ومرجوحا من قراب رحمه الله لأنهم لانهم خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية خصصهم بعض الرسول والصحيح أنه لا يخص بالعلوم النظرية بل قد يكون من العلوم الضروريه ومعنى ذلك أنه لا يكون الا بمظنه الخفاء نعم لو خصصنا الفقه بالمكتسب والنظر محتاج لتامل والتامل انما يكون في شيء خفي اذا اختص الفقه بالامور الخفيه لكن يقال كذلك جوابا على هذا التخصيص بأن هذا التخصيص تخصيص الصلاح وليس بتخصيص لغوي بل دلت اللغه على أن الفقه هو الفهم مطلقا كما قرناه سابقا ولذلك قال الهندي لا يسوغ غيره يعني هذا القول هو الحق الذي لا يسوغ غيره البتة حينئذ كونهم خصصوا الفقه بالنظر ثم قيدوا الفقه بانه فهم الأمور الخفيه نقول هذا الصلاح وليس هو المعنى المعنى اللغوي ومعنى ذلك أنه لا يكون إلا مظنة الخفاء ولهذا لا يستحسن ان يقال فقهت أن الاثنين أكثر من من الواحد وتفرع عن هذا القول أن العلم بضروريات الاحكام الشرعية لا يسمى فقه ف والعالم بالاحكام الشرعيه الضرورية لا يسمى فقيها سمى فقيها وسدل على ذلك بأن العربة في الجاهليه كانوا يسمون الشاعر فقيها ولم يسمى بذلك الا لفهمه المعاني الخفيه العرب تسمي الشاعر تسميه ماذا سميه فقيها شعراء يسمون فقهاء ولم يسمى بذلك الا الحكماء عله وهي لفهمه المعاني الخفيه وهذا يجاب عنه بانه تخصيص اللفظ ببعض افراده هل ثم مانع هل ثم مانع ان يطلق اللفظ يراد به بعض افراده الجواب اذا لا مانع أن انتسمي العرب الشاعره فقيها لانه ياتي بأمور خفية فيكون من باب تخصيص اللفظ ببعض أفراده الذين قال لهم الناس إن الناس مثله وهذا لا مانع منه ثم يقال بان الشعر, الشعر والشعراء ليس كل كلامهم يكون امور خفية فكون العرب سمت الشاعر فقيها لكون الشعر لا يكون الا بامور الخفيه هذا لا يسلم بل قد يكون منه امور خفية في المجازات والكنايات والاستعارات وقد لا يكون كذلك وهذا كثير ليس بقليل بقنين حاصل ان هذا القول لا مسنده له من جهة اللغة فلم يقم عليه دليل من اللغة ومن الاستقراء أن متعلق الفقه والمعاني للاعيان والمحسوسات فلا يرد الايراد السابق بأن يقال فقيه السماء والارض ان السماء والارض ليست تام متعلق الفقه فان لأن لانه هذا ماخوذ من الاستقراء وقوله العاره وتسميتهم الشاعر فقيها هو من اطلاق العام واراده بعض افراده والشعر ليس كله غامضا دقيقا بل من هو منه ومنهم ثم نحن لا نمنع أن نطلق الفقه ويراد به بعض معانيه فلا اعتراض اذا لا حجه لهم في ذلك وفي تعريفات الجرجاني ما يفيد أن حمل الفقه على فهم المعاني الخفية هو من المعاني الصلاحيه وليس معنى لغويا هو كذلك يعني لو سلم بانه قد يستعمل الفقه في الأمور الخفية في بعض الأحوال هو الصلاح وليس بمعنى اللغوي وبحثنا في المعاني اللغوية للمعاني الصلاحيه هذا قول الثاني فهم ما يدقه هذا مشهور خاصة في كتب ابن اسحاق الشيرازي القول الثالث بمعنى الفقه لغه انه فهم غرض المتكلم من كلامه فهم غرض المتكلم من كلامه قال الرازي في المحصول والمنتخب قال القاضي ابو يعلى كفايه معرفه قصد المتكلم هذا اشد من السابق يعني لابد ان تعرف قصد المتكلم من كلامه الأول الفهم المطلق الثاني فهم الامور الخفيه هنا فهم المقاصد دخول في المقاصد تفهم قصد المتكلم من كلامه يعني قد يكون أمرا خفيا فتفهمه لكن لا تفهم مقصده ان لا يكون رفقا لابد ان تفهم مقصده انما الاعمال بالنيات وهذا فيه فيه ما فيه فهم غرض المتكلم من كلامه قال ابن حمدان يبطل يعني هذا القوم بكلام من لا قصد له كالنائم والصبي والمجنون لو تكلم وفهمت كلامه هل له قصد ليس له قصد هل حصل فهم الكلام حصل فهم الكلام لو قال صبي لا يدرك اعطني ماء فقهت كلامه وطلبه هل له قصد في جملتنا كذلك المجنون وهو اوضح من, من هذا وايضا أنه قد يوصف بالفقه من دون ان يوجد كلام كما يقال فلان يفقه الخير والشر فلان زيد يفقه الخير صفته أنه يفقه الخير والشر حينئذ نقول هذا ليس عندنا كلام وانما هو وصف لهم قائم به وليس في ذلك كلام ثم الفقه في اللغة كما سبق الفهم مطلقا وفي هذا القول كالذي قبله تقييد للمطلق من غير دليل ادل إلى دليل قال ابن دقيق العيد كما نقله عنه في البحر المحيط زركشي إن في هذا القول تقييدا للمطلق بما لا يتقيد به قال ابن دقيق العيد هذا القول إن في هذا القول كسابقه تقييدا للمطلق بما لا يتقيد به اذا مطلق وهو الفهم من قيده لا بد ان يقيده باستعمالات العرب بمعنى أن يكون ثم نقل عن العرب بأنهم استعملوا هذا اللفظ مرادا به الفهم المقيد وليس عندنا وانما الذي نقله ائمه اللغة وحكي اجماع أن الفقه بمعنى الفهم المطلق اما تخصيص بما يدق أو بفهم غرض المتكلم من كلامه هذا تخصيص بغيره مخصص وتقييد بغير مقيد وهناك اقوال اخرى تركناها طلبا للاختصار فإذا قال ابن قيم رحمه الله تعالى اعلام الموقعين الجزء الأول صفحه 64 و200 الفقه اخص من الفهم رجعنا مقيم محرر في لغه العرب يقول الفقه أخص من الفهم نحن نقول الفقه بمعنى الفهم المطلق اذا هو عينه هو هو عينه الفقه هو الفهم بدون قيد مظهره خفيه والفهم هو الفقه بدون قيد مقيم يقول رحمه الله الفقه اخص من الفهم لماذا لان الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه لان الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه وهو قدر زائد عم مجرد فهم وضع لفظ في اللغه وبتفاوت الناس في الفهم تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم اذا بنقيم رحمه تعالى على هذا الكلام كانه يراه ما ذكره صاحب المحصور المنتخب السابق أنه فهم غرض المتكلم من كلامه وان هذا باطل كذا يقول مقيم هذا نوع الفقه خاص من الفهم لأن الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه وهو قدر زائد عن مجرد فهم وضع اللفظ في اللغه وما هو وضع اللفظ وضع لاي شيء للفهم مطلقا للفهم مطلقا هذا بالاستعمان يقول ثم ما هو قدر زائد على ما وضع له في لسان العرب في لسان بلسان العرب وعلى ذلك يجاب يعني ليس مراد ابن القيم الفقه في معناه اللغوي ليس هذا مراده وينسدل به القاسم في حاشيته على الروض بان مراده المعنى اللغوي ولكن ليس الامر كذلك عبارته واضحه بينه يقول فهم مراد المتكلم كلامه وهو قدر زائد زائد عن ماذا عن مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة وما هو وضع اللفظ باللغه اول الفهم مطلقا حين اذن يكون مراد المراد ليس مراد ليس مراده تعريف الفقه في اللغة اللغه ليس المراد به المعنى اللغوي وانما مراده ان الفقه المتصل بفهم النصوص الشرعية هو هذا لا مطلق الفهم الفقه المتصل بالنصوص الشرعيه يعني الفقه الشرعي وليس هو الفقه اللغوي لأن النظر في مفردات الالفاظ أو في المركبات دون نظر إلى السياق والسابق واللاحق ودون نظر إلى سبب النزول وإلى آخره هذا يسبب خللا في نظر الفقيه فلا بد من قدر زائده وهو فهم غرض المتكلم من, من كلامه وهذا يكون بالنظر للفقه بالمعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي اذا مرادنا القيم ليس تفسير الفقه اللغوي وانما مراده تفسير الفقه الشرعي بانه ليس مطلق الفهم بل فهم الخاص وهو فهم غرض المتكلم من من كلامه هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي وأما معنى الفقه الاستعمال الشرعي له معنى شرعي أطلق اطلق انصرف اليه ومعنى لفظ الفقه المعنى الشرعي اذا اطلق الفقه هو حين يدن يصرف فهم جميع الاحكام فهم جميع الاحكام صلح الفقهاء الاصوليون على أن الفقه من حيث الصلاح متعلق بفهم الاحكام الشرعيه العمليه يعني المتعلقه بكيفيه عمل كيفيه عمل واما ما يتعلق بالعقائد فلا يسمى فقه لا يسمى فقه فكلامنا في التوحيد كله هذا لا يسمى فقه ولذلك نقول عقيده التوحيد ليس عندنا درس فقه انما عندنا درس في التوحيد اذا التوحيد ليس من من الفقه هذا بالاصلاح واما في الشريعه فلا يعم جميع احكام الشريعه سواء كانت عقائد أو ها معاملات أو عبادات أو عام إذا أطلق الفقه في حين على فهم جميع الاحكام الشرعيه سواء كانت مما يتعلق بالعقائد أو بالعمليات او بالعمليات ولذلك عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع بأن الفقه في الشرع معرفه احكام الله عقائد وعمليات معرفة احكام الله تعالى عقائد وعمليات وقال فالفقه في الشرع ليس خاصا بافعال المكلفين أو بالاحكام العملية بل يشمل حتى الاحكام العقدية حتى إن بعض أهل العلم يقولون إن علم العقيده هو الفقه الأكبر وهو حق لذلك نُسب الى الامام الحنفي رحمه الله تعالى الكتاب المشهور وهو الفقه الاكبر وموضوعه هو علم العقيدة وهو مراد الامام بحنيفه بقوله في تعريف الفقه معرفه النفس ما لها وما عليها وحنيفه سئل عن الفقه ما هو الفقه فمعرفه النفس ما لها وما عليها هذا يعم ما له يعم معرفه جميع احكام الله تعالى المتعلقه بالنفس ما لها من الواجبات والمندوبات سواء كانت متعلقه بالاعمال او متعلقه به بالقلوب وعليها ما لها وعليها وفي البحر المحيط الجزء الاول صفحه 23 قال الغزالي في الاحياء إن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه باسم الفتاوى والوقوف على وقائعها وانما هو في العصر الأول اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس وللاطلاع على الاخره وحقاره الدنيا قالت دنيا وما يسمى بالتصوف عنده لوائل داخل في هذا او ما يسميه الشاطبي في الاعتصام بصوفيه الأول يعني من منعرف بالزهد وأما المتاخرون فهم الذين عندهم شطحات عندهم طرق نحو ذلك وأما إذا أطلق على أطلق على ابن سيرين وحسن البخاري انهم من الصوفية الأول مرادهم به او مراده بهذا الوصف من بلغ في الزهد غايه سماه صوفي بناء على هذا اذا إن الناس يتصرفوا باسم الفقه بخصوه باسم الفتاوى اذا هذا يعتبر الصلاح عند المتاخرين وليس هو الفقه في الشرع وليس هو الفقه وأورد عن ابي الدردان رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات اللعب ثم يقبل على نفسه حتى يمقتها ثم يقبل على نفسه فيكون لها اشد مقتًا يعني معاملة النفس ما لها وما وما عليه وقيل للحسن البصري رحمه الله تعالى عندما سئل عن شيء يعني فتوى وقيل له ان الفقهاء يخالفونك ان الفقهاء يخالفونك فقال الحسن ذكيلاتك امك وهل رايت فقيها بعينك انما الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بذنبه المداوم على عباده ربه الورع الكف عن المحارم هذا هو الفقير قال الحليم ان تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث والحق أن اسم الفقه يعم جميع الشريعه يعم جميع الشريعه فاذا جاء في الشرع رتب عليه احكام فلا يخص بالاحكام العملية بل يدخل فيه الدين كلهم فالفقه هو الإسلام صحيح على هذا الكلام الفقه هو الإسلام وهو الإيمان وهو الشريعه دخل فيه وهو الدين كله فهو مرادف لهذه الالفاظ اذا الفقه يرادف الاسلام ويرادف الايمان ويرادف الشريعه ويرادف الدين هذه الالفاظ والمعنى واحد ومما يدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني يعلمه الاحكام الشرعيه العمليه والمتسمه الدلته لا ليس هذا المراد انما المراد انه يعلمه شريعته شريعته سواء كانت متعلقه بالعقائد وهي اهم او متعلقه بالعمليات وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم الى من هو افقه منهم قال الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الأول 94 و100 والفقه هو الفهم قال الله تعالى لا يكادون يفقهون حديثا أي لا يفهمون والمراد الفهم في الأحكام الشرعية مراد الفهم في الاحكام الشرعيه اذا لا يختص بحكم دون حكم بل يعم وقال في شرح الحديث السابق الجزء الاول 98 و100 مفهوم الحديث من يريد الله بي خيرا يفقهه في الدين هذا له منطوق وله مفهوم ما هو المنطوق اثبات المنطوق من يريد الله بي خيرا يفقهه في الدين اذا من تفقه في الدين اراد الله تعالى به خيرا مفهوم ومفهوم المخالفه من لم يتفقه في الدين لم يريد الله به خيرا الا لم يريد الله خيرا بمن لم يتفقه في الدين وهذان حكمان شرعيان حكماني شرعيان قال ابن حجر ومفهوم الحديث مفهوم الحد ليس المنطوق أن من لم يتفقه في الدين اي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير شاهد هنا في قوله في الدين ان يتعلم قواعد الاسلام فالمراد في قول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه اي يعلمه قواعد الاسلام وما يتصل بها من الفروع فليس خاصا بالمعنى للصلاح عند عند الفقهاء من قد يخطئ البعض بانه إذا عرف على ما ذكرناه سابقا أن الصلاحات لا تفسر بها نصوص الوحي تمام والا الا في هذا النص ما يريد الله بخير فقيه بالديه يعني يحفظ الزاد المختصر القليل كذلك <تصفيق> اقل لا ليس هذا ليس هذا المراد واما الفقه في للصلاح ففيه الصلاحات هي صلاحات صلاح فقهي وصلاح اصولي صلاح فقهي وصلاح اصولي فيعرف الفقه عند الفقهاء لتعريف ويعرف الفقه عند الاصوليين بتعريف آخر اذ هما مختلفان اذ الفقه عند الفقهاء ليس هو الفقه في الاصلاح الاصوليين فعمل الفقه في الاصلاح الفقهاء فيطلق على أحد معنيين المشهور عند فقهاء ويذكر بعض الاصوليين هذين المعنيين فيطلق على أحد معنيه الأول حفظ حفظ اذا ليس عندنا الصمبار عندنا حفظ حفظ هذا جنس ينادي كل من حفظ ما هو وليس العكس حفظ طائفة مدموعة من مسائل الاحكام الشرعيه العملية الوارده في الكتاب والسنه وما سنبط منها سواء كان حفظها مع ادلتها او مجردا عنها حفظ طائفة من مسائل الاحكام الشرعيه العملية في الكتاب والسنه وما استنبط منها يعني من الكتاب والسنه سواء كان حفظها مع ادلتها او مجردا عنها وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا ان التقليد نوعان تقليد في الحكم وتقلييد في استنباط الحكم من دليله هنا يلتبس عند الطلاب عند بعض المتصدرين له دراسه الفقه وتدريس الفقه ان التقليد يقع في الحكم وهذا اذا اخذت الحكم بدون نظر في الدليل كذا يجب لماذا مذهب امامنا افتى به فلان دون نظر في الدليل هذا واضح انه تقليد في الحكم واحيانا ثم تقليد لكنه تقليد مغلف ياخذ الحكم مع الدليل ثم يحفظ وجها للسنباط بالنسبه للمتكلم الموقي فيقول هذا الحكم كذا لانه مدلول قول صلى الله عليه وسلم كذا القاعده كذا ثم خلاف في في القواعد وثم خلاف في الترجيح من حيث تقديم بعضه على على بعض وهذا يحتاج الى نظر وارتهاد حين إذا اخذت الحكم بدليله على وجه للصنباط الذي ذكره الملق أو المفتي حينئذ صارت تقليدنا مركبا من جزئين اولا في الحكم تحريم أو الايجاب ثانيا في كيفية الاستنباط فكما يكون التقليد في أخذ الاحكام مجردة عن أدلتها كذلك قد يكون مع ذلك اضافه التقليد في كيفية الاستنباط لأن كيفيه الاستنباط تختلف من مرتهد إلى مرتهد اخر ولذلك مثلا المفاهيم مختلف في ثبوتها بين الأحناف وغيره فقد تأخذ الحكم الشرعي بناء على نفي المفهوم على نفي المفهوم حينئذ نقول لا هذا لا يسلم فانت قلدت من افتاتك بالحكم وفي كيفية استنباط الحكم من من الدليل هنا قال سواء كان حفظها مع أدلتها هذا الحكم ماخوذ من ايه كذا كيف اخذناه اخذناه كذا وكذا كما يحفظ الحكم يحفظ وجه الاسنباط هذا مقلد وان كان الان يسمى ماذا يسمى متحغرا لكنه تقليد مغلف نسميها هكذا تقليد مغلف فاسم الفقيه على هذا بهذا المعنى هل يختص بالمرتهده لا حفظ نسخه زائده حفظ طائفه اقول هذا لا يختص قد يحفظ ويعرف الاحكام الشرعية مع ادلتها وكيفيه الاستنباط منها استقلالا ليس تقليدا لغيره فيكون مجتهدا أو يحفظ الاحكام المسائل مع ادلتها مع التقليد في كيفية الاستنباط أو بدون الأدلة اذا شمل النوعين العامي فقيه يكون عاميا وكذلك المجتهد فدخل في هذا الحد النوعان فاسم الفقيه على هذا لا يختص بالمرتهدي كما هو الصلاح الاصوليين صليون عندهم الفقيه لا يكون الا مجتهدا إذا أخذ الحكم الشرعي بنظنه الخاص من الكتاب والسنه استقلالا هذا يسمى مرتهدا يسمى مرتهدا واما من حفظ الاحكام الشرعيه ولو حفظ ادلتها دون نظر في الاستنباط أو حفظ ادلتها مع حفظ كيفيه الاستنباط فهذا لا يسمى فقيها لا يسمى مجتهدا لا يسمى فقيها عند عند الاصوليين اذا فسم الفقيه على هذا عند الفقهاء لا يختص بالمرتهدي كما هو الصلاح الاصوليين فيدخل فيه المقلب العامي يعني من حفظ الزاد فقط دون نظر في الأدلة يسمى فقيها فقيها لماذا لانه حفظ طائفة من الاحكام الشرعيه من حفظ مذهبا من اوله الى اخره ولو فقيها المسائل تمام الفقيه وهو مقلد لكنه يسمى فقيها عند الفقهاء الثاني مجموع الاحكام والمسائل الشرعيه التي نزل بها الوحي والتي استنبطها الملتهدون او ابتدى اليها اهل التخريج او افتى بها اهل الفتوى ويدخل في ذلك اضواب الحساب والوصايا والمواريث هذا لا لي يخالف التعريف السابق إلا في جهه التنصيص على بعض المسائل التي تؤخذ السابق قال مسائل الاحكام الشرعيه العملية فقط الوارد كتابه السنه هنا زاد نزل بها الوحي وافق ما سما والتي استنبطها المجتهدون او اهتدى إليها أهل التخريج أو افتى بها أهل الفتوى هذه زيادة على ما سما ويزاد عليه وما يتعلق بابواب الحساب والوصايا والمواريث اينذا يسمى فقها سمى فقهها وكذلك لا يختص به بالمجتهد اذا مبنى الفقه عند الفقهاء هو الحفظ هو هو الحفظ حفظ المسائل سواء كانت مع ادلتها او لا سواء استقل بالاستنباط او لا سواء قلد في الحكم او لا سواء قلد في كفية الاستنباط او لا كل من حفظه هو هو فقيه فقد اختصاصي بالمجتهد هذا عند الفقهاء وأما عند الرسوليين فهو الذيعناه الناظم هنا رحمه الله تعالى والتعريف هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه هذا يحتاج الى درس كامل نقف عنده والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين